وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْغَكُمْ سَبْعًا شِدَانًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُغْفَرَةِ مَا سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وجنات الألفا فإن يوم البطل كان ميقاتا يوم ينفق بصور فتأتون أفواجا وفزحت السماء فكانت أبوابا وسيعت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصالا إن جهنم كانت مرصادا للقاضين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يلوقون فيها بردا ولا شرافا إلا حنيما وغساقا فَقَالُوا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِعَيْنِهِمْ كَذَّابٌ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَينَهُمْ قِتَابًا فَذُوقوا بَلَدًا زِدَادٍ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازٍ حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ وَكَوَاعِبَ أَسْرَابَ وَكَأَشْرَارٍ لا يسمعون فِيهَا لَغْوًا وَلَا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن إذا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لانك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء الكافر يا ليت لي كنت ترابا